Yeah وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ والله بما تعملون بصير والذين فتنة في الأرض وفساد كبير والذين أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة الذين آمنوا من بعد وهاجوا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ